بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب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 اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتقشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى كُمُ الْعَلَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى آتٌ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيهِ ارْتَبْتُمْ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ إِنَّمَا أَن تَمُرُّ مَن يَخْشَانَهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمًا يَرَنَهَا لَم يَالبَثُوا إلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَىٰ